Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alladhi anzal 'ala walam yaj'al lahu 'iwaja ذِكْرًا بَشِيرًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 وَرَفَعْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ من دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا أَئِ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 وَمَن يُضْلِلِ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِقٌ بِرَأْسِهِ وَضَرَبْنَا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 قال الذين غلبوا على أمرهم لنتقذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون قمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَالْبُهُمْ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِهِمْ إلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْأَلْنَهُمْ tak fitihih minhum aada, ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن وَإِذْ قُلْتَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَسِنِينَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا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 قُصِّبْ رَنْبَسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُو عِنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا tidak boleh dibuat menangkali dando puluhnya ушки mengenagi kami dan loved orang enjoyed dan berani后 dan m contrario dari ren acceptable dan independah إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها، وإي يستغيث يغات بما إنك المهيش الوجوه.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 الأنهار يحلون فيها من أساور من ذاب ويلبسون ثيابا قضرا من سندس وإستبرقا ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائف نعم الثواب وحسن الثمرتفقاً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 لا أجدن قيرا منها من قلبه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا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 المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظن يرونها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران لناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا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 سيهم سنة الأولين أو يأسيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهحو به الحق. وَتَأْقُذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا زَوَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً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 سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الكوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتقذ سبيله في البحر عجبا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 ذلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَآتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إنا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 حتى إذا بلغ بين السدين وجذ من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأذو جوما مفسدون في الأرض فهل نجعل لك قرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداً وَلَمَّا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرًا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ <سؤال> بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ حَزْمًا أَتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ عَتَى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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت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 إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْرِينَ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 تَنَفَّذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَذَتًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ